وَقَالَ قَائِدُهُمْ هَيْنًا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتَاهُ الْجُنُودُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ اليم ما غشيه وهم واضلل ترع قومه وما هدا يا بني اسرائيل لقد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن سَنُوا وَلُومٌ طَيِّبٌ مَا رَجَحَ نَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فيه فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْمِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ صارحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب سردا قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موتا إلى قومه غضان أسفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم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 تيلقا قوم فقد فناها فقد فناذا فكذلك القذ سامري